أنا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجدير قديري عيني ترميني المجدير يا عيني وحشاني عيون السودا يا ابويا وندى وابن الحنين يا عيني وندى الحنين يا عيني زايباني في حالي <سؤال> عين متغرب ولا لي يا ابويا مش زايباني في حالي عين والرمش اللي مجرحني يا hadidi la yitini ya ني ما نوسر عين يرموش أتالو جرح يا بوي وايون ني ما نوسر يا يا وديني يا عين, عين ديني انت الفرحة يا عين القلب الأخضراني يا أبو يا دبلت فيه الأغاني عيد، القلب الأخضراني يا أبو يا دبلت فيه الأغاني عين ولا أدرت الغيب كوا يا أبو يا يشرب من بحر ثاني عين ولا أدرت الغيب كوا يا من بحر الثاني عيد وانا كل ما بولي فو يا ترميني ماذا كيري عيد ترميني ماذا كيري عيد وعشان عيون السورة يقول يا من الله وإن الحليب يعيد وإن الله وإن وانا كل ما